وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقولهم كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مسنده يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العدو فاحذرهم قاتلهم الله وَأَنَّهُمْ يُفْكُكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لكم رسول الله لَوْ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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أَنْ يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبُّكَ قريب اسْتَغْفَرْتَ من الصالحين